لولا ان تداركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فجت اباه ربه فجعله من الصالحين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 هما الذي يقه وما ادري كمالحق كذب ثمود وعاد بالقارعه فاما ثمود فاهلكوا بالقاضيه واما عاد فاهلكوا بريح صرصد عاتيه ذخرها عليهم سبع ليال و ثمانية ايام حصوما فتلل قوم فيها صرعا فتلل القوم فيها صبع كأنهم اعجاز نخل طاويا فهتدى لهم من فاقيا